يا رسول الله وقودتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى ابدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقودتنا لن نتعرض يدنسنا لن نرضى قدن لله تلا الله سنحطم قيد ماسينا وندك حصون اعدينا ونزمجر وسط اعدينا يا رسول الله عدل قد جمع الحصان قيماتي والصدق نزدانا وبه يظهرا حق ابانا برسول الله يا رسول الله وقدوة ما لن ندع المن بيدنسنا لن نرضى ابدا ذلتنا يا رسول الله فوهتما تماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تقرقتم لرسولنا جلت ايد بتماديها قد حفرا قبرا حولا بما قد رسمت هدينا ورسول وقلوب وقلوب وقلوب وقلوب ابدا لا تنسى وقلوب ابدا لا تنسى من اصلح فغدى كسا سمنه سيفا طوسا لرسول الله يا غربة تفر بما قينا كم دعسنا رؤوس اعدينا وسنمضي اليوم كما لرسول الله لرسول الله ياسطاعكم نور قد شرف فوق روابينا لن يبقى الاسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله